فحددنا ابن معلم المعالم فحددتنا الشوربه للحجاج للورد العدي او سلطان امير مدينه الحديده قالوا ان ذهب الضم عن القصام شعبه قصير ابو مصطفى عن علي هو علي بن ثابت قصاص الشيعيه قصاص الشيعة يعني واعظ الشيعة لكن تعلمون أنه لسنة آل الزماعة أخذوا حديثه فيما لا يؤيد هدعة يعني ما لا يؤيد قال سمعت الضراء يحدده عن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود الضراء بن عز أنه كان في سفر فصلى العشاء الأخير وقرروا يحدوا بك على سبيل الطيب والزيتون ودار من اصور القصار على الناس اروحات الاقطيب في السعيد هو جاء هو جاء البغلاء حدثنا دايث نسقون صح ابو حارث الفهيمي فذلك يلقط عن يحيى وابن سعيد القبطان الذي يظهر أنه غيره ضرور على الأنصار عن عبي ابن ثان هو العبي ابن ثان أنصاري مارك الله فيكم فهو خاص الشئ معنى يفهم؟ الذي سبق معنا في السنة العربية عن الضراء ابن عاسم أنه وقال صلى الله عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء وطرا من التين والزيتون حدثنا محمد بن عبد الله ابن النمير مدعى النبي لو عمرو ها محمد بن النمير اكيد قال النمير ف اصله ليس دايما ليس النمير لا امام مولانا اينك الذي يكون قال ثبت لنا الاسماء ما مر معنا المرض المعنى عبير الله بالمعلم عن درس أما ابن نمير فنم يقوله معنى الليلة هذا أول وقت وهذه أسئلة يعني الاختبار والاستر الانتباه لها ممكن نحن نقرأ الأسلم واحد إسرح بعيد شمال من السافر يكون مثل السفر الحمول واحد المترس فأعزل نترس تمام؟ طارق مرحب السافروس أهي مرحب أزاك الله قال حدد له محمد بن عبد من بن امير ان الشيوخ الناظمين دايما بيقصروا ما تسافرش يا فلان ما تسرحش ممكن وجهه المجلس بس ليه ما يسافر ناس تسافر ده ايه الله يرحمه الله قال حدد له قال حدد له يا مست عمرو ابن الهلال ابو من كان ملتمسا لجليس صالح فاجتت حلقه مس على ابن فيها السفينة وأهلها أهل وعلي وعلي <تصفيق> ولا عفل عفل. فيها والوطار وأهلها أهل العفاة <تصفيق> وعليتين أقوان من يحفظ الأبياء هذه محمدتي أم لا استرغاني؟ أستضر الله عفو العفاة ها عندك خالسة سفينة مجتمسة مجلسة صالحة فليأتي حلقة دمس عبد الدمشدام فيها السفينة وأهلها والوطار وأهلها أهل العفاة والعليت الأقوان جميل قال عن عبيد بن ذباب تكرر عديد عبيد قال سمعت جراب بن عاصم قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت احد احسن صوتا منه عليه الصلاه والسلام قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين عليه محمد بن ميمون الليثي كان يقول خلت الديار فصلت غير مسودي ومن الشقاء تفردي للسؤد قال حدثنا سوفيان عن عمر عمر بن دينار عن جابر وانويد مفرد بين عجلة واحد الاعمش عن عمر من عمر من مر الجبل المرات طيب شعب عن عمر ابن, سفيان عن عمر وابن عيينة وعمر وابن دينا. ابن وهب عن جابر بن عبد الله سفيان عن عمرو بن عيينة وعمرو بن دينار ابن وهب عن عمرو ابن الحارث المصري كبير علماء المصريين في زمان عن جابر ابو عبد الله الصحابي الجليل كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يتي فا يا فصلّى ليلةً مع النبي عليه الصلاة والسلام انتو تعرفون فضل معادي ومناطب معادي ومن الأحاديث الفضل يأتي يوم القيامة أمام العلماء بريتور يتقدم العلماء كان من فقهاء الصحافة مع أنه رضي الله عنه ذاك صغير ثمانية عشرين سنة ونحوها. في طعوم عم واسم في الشام العام الثامن عشر يعني نزم النبي عليه الصلاة والسلام فضره عجيزة فضره أربع صناعات أخذ فيها بلاد معنا يا لكن ما شاء الله هذا فتح من الله قال كان معادل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبيرونه قومه وصلى ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم أتى قومه فعمهم فافتتح بصورة البقرة صلى الله عليه وسلم هم, هم فانحرف رجل فسلم يعني سبب يابي التطالف وعنده نواضح وري بالأرض وسقيا بالزرع وميلة ذلك فانحرف رجل فسلم عندنا ليه جواز التدخل في بعض الاشياء الاصاله المميه ها والاختصار للقطه معنى من من اعضاء الجسم بتخرب بعض الاصاله التي لا يتحملها احد فممكن يكون الرجل ي يعني يغشى عليه وقد يصاب معنا او ممكن إيه في ايه اختصار وتخفيف مخير للمني ثلاث مهن ان امام الاظماءين في صلاته لا في الركوع ولا في السجود ولا في الاعتدال ولا يعد يقيم صلاته بالاعتدال هذا اسمه اختصار مخيف قال فاحرط رجل فسل ويدوس ان يخرج ويلوي الانفصال المكنون صاحب العرق ويبني على ما سبق فلما سلم دل على انه هيستنف صرام الزي ويجعل مد الصحيح كان في المساله خلاف اا في المساله خلاف لكن يوز هذا لا باس قال فانحرف رجل من ثم صلى وحده وانصرف وقال له انا فقت يا فلن يعني معالك هذا يقول لكم يا اخوة اذا كان معالك رضوا معالك كبير علماء السحابة يقولون من كبار علماء السحابة يقع منه هذا الشيء فنحن نقاف على انفسنا ان يقع من هذا الشيء يكون فتنة للناس ما نقول يكون هذا فتنة للناس يكون الرجل يطيل اتراج للغاية ونجمن هو وراءه لا يحتاج قال أنا فضت فلان قال لا والله لآفئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أكبر رجلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل العالمين فقال يا رسول الله إن أصحاب الله أصحاب زرب وحاضر وصق لهم الموضح جمع ناضح والمرضب والمضعيح الذي يسقى عليهم للأرض يلو الأرض نعمل بالنهاب وإن معادا صلى معك الأشياء ثم أدى فافتتح بصورة الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذه فقال يا معاذ أفتال أنت تقرأ بكذا وقرأ بكذا قال سبياء فقلت لعمل أن أبا الزباية حدثنا عن جاب أنه قال اقرأ والشمس وضحى ووضحه الله إذا يغشق يسبح اسم ربك الأعلى وقال عمره نحو هرب يعني عمره يؤين رواية أبي سبيل قال حدثنا قتابة بن سعيد طيب أنا أريد أن أسأل كم حديثاً قرأنا؟ لو عرفتوا متأكلون انا اقولوا اثنين حديث الاول دراج معاذت الحديث الثاني حديث جابر رفنا احوان الحديث الثالث فضل جابر وهو ايضا من هنش جابر ايضا قالوا حتى انه خدافة من ابو رجاء سيد ابن سعد ابن جميل ابن عبدالله تقفي البغلاني رحمه الله تعالى فالعددنا ليه سيد ابن سعد ابو الحارث ألف أمين. كان يلقب بأبي المكارم بجوديا كربي بدل وكان من الفقهاء أهل الفتوى في وكان أعلم من الدمام المالكي أرسل مالك إليه طبقا فيه عجو المدينة فرده الإمام الليك مليئا بإدهارها وإن كان من العلماء هذا والغنى في قليل ونادي وطلب الإمام مالك منه حناء من حناء الصعيد اشرب الجوز قام سلكه من من حله استعملها الامام مالك وقال ابن و جيراني و باع الباقي بكمل امواله سليمان ليس تناقب الملك هم بملك اصحابهم لو كانوا يتويه ولم يقوم لو ترجمة أفراد الحوض المعظم اسمها الرحمة الغيثية بالترجمة الغيثية من انتشار الصيطة خشيب عم الناس على الخليج فقال لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحد أمير المؤمنين تباثى مصر فإن أميرها الليت بيسعى كلف مصر عليه أدرك مصر قال حدثنا ليتم له ولد محدث اسمه عبد الملك ابن فعلي ولعبد الملك ولد محدث ما اسمه فعلي قال حاقة لو حدثنا ابن رهب محدثني المصري قال أخضرنا الليل عن أبي الزبري محمد ابن المسلم ابن تدرس عن جاب ان نو قر صلى معاذ معاذ مجرب الانصار لاصحابنا اذا شاء فتطوع عليه فانصاره رجل منا فصلى يعني وحده فاخبر فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق وهذا ايضا يا اخوان يعلم الانسان الطريقت واتبعته في سحب الحب عليه السلام عليك. لا يتعدل الشخص عمر الخطابة ضلعانو لما طالب بحاضر من أبا انتعب لعني هذا من أفك رسول الله قال بل كذلك هنا معاد وهذا اجتهد من معاد لكنهم صحب الاجتهاد هذا إذا أصاب لا أجنب وإذا أخطأ لا أجنب معنا هل ربنا يفضل؟ طبعاً النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من خلال منافقين لا يحرسون على صلاة الفجر ولا صلاة أشهر أتقل الصلاة المنافقين صلاة الفجر والصلاة الأشهر فمن هنا أخذ معاد وكان فقياً مش سيداً من علماء الصحابه اخذ هذا الايه وحض وسحبه على الرحم انه لا او كان معاده هو المستند المستند الصحابه يخطئ انبل اول نحن ولسنا مجتهدين ونحن نطلب من الله ان نحفظ عليها الى ان يبغى اي يتغير فتمري سحب الاحكام بالكف بان يسقط بالتتبع تفسير تفسير ولا ذلك تفضل شيخ ليه لان الامر الشاق عسير جدا نعم. كان الشيخ سلام رحمه الله يقول ويعلم كل من جلس ويعلم كل من جلس اني من ابعد الناس عن نسبة معين الى تكفير او تفسيق او تبديع هذا ابن ثيمية يقول ويعلم كل ما كل طلاقي التلميذتك مصاحبوه يعلموه انه من ابعد الناس الى نسبة معين الى تكفير او تفسيق او تبديع ولذلك واحد من علمة الملكية أفتأ بحيل داري شهد السابن الثاني مع ذلك لما ظهرت الأيام كان ابن هذا في البداية له الوجهة وله الكلمة ما سرعان ما مرض أيام وقدير ابن هذا الملك وجاء الأمر والكلمة لشهد السابن وكان خليفة يقول لي ابن سلماشي كانوا بيفتوا كانوا بيفتوا فيه بحلي بعمل يلا اتخذ بين قرار لا هم عندي معفونا عنهم عذورون هم اجتهدوا في حكمهم اما انا ذا عاملهم شوف له واحد جمينا بقى واحد بسه بحلي ما يعمل ذا كل ما اوتي من براهيم وحجج ومين شمازج الواحد يسمع بالمد يكفر لا ابنة جاي مع اجتهاد مع طبخ وهذا السبب الموارع والخاف من الله قال يا أخي كفر وقد بقى من قال له يا أخي كفر أو يعضو الله وقد بقى بي أحدون أو إيلا حرق عليه يرجع وإيلا حرق عليه هذه علي والله يعني معجزة من كلمتنا بيعني شكرا يومون وجدنا كثيرا من المنطقة يتعجى للسحب العكام بالتكفير على الماس في هذه الأيام في هذه الزمال ما يمر شهر شرعين سبس سنتين هو لا هو يواجه ثاني لا مساجد لا صلى الله لا جمعة خلص ترك الدم كله اللحاوط عليها خوّل المال على الصدق المصدر فهنا معادة رضا الله عزيز سحب الحكم عن إسبحادها لكن أخطأ في أباك والنبي عليه الصلاة والسلام غضل في هذا موضوع واستاذ غضب عليه الصلاة والسلام قلت قال لو أفتمن أنت أن معاه الله وقال فقال معاه رضا الله عنه إنه هذه الكلمة خبيرة فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فأخبره مرطان معانا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا محادي إذا أممت الناس فأقرأ بالشمس ومحن. طبعا نحن فيه وقت أقرأ خلق السحي الرجل هذا الصحابي هذا رضي الله قال عن إذا جاءت الغزوة ليوري الله عز وجل معادا مني خلاف مقام ففعلا جاءت الأزمة ومحظوا على الرجل فوجدوه في وسط القتل الشهداء فالنبي عليه الصلاة صدق مقال إذا أبين الأمر المنافق ما يفعله قال فأخبره أهل. قال: هل تريد ان تكون فتننا ومعك اذا املت الناس اقرا بالشمس وبحرف فالسن في القراءه في الشف تخفيف لاصوات المفصل في اصوات صور المفصل وسحب صوره اله لا اقرب اسم ربك الا واقرب اسم ربك الذي خلق ولله البدايات قال حدثنا يحيى بن يحيى لان احنا هنستفيد من الحديث ده يا اخوه يا عن جماعه لو الاطاله المميته التي لا او للاختصار والتخفيف المحقق محقق او ثالث وليكم من المتن ركن الافتعال عن الهي والسنه كذلك باختيار من شاء باوصال صور المفصل وفي الاستدلال ايضا ان السنه تتعدى لسحب الاحكام ف كان بعض أهل العلم يقول لو رأينا في الرجل تسعة ونسعين عن أمارة على, على الإسلام وأمارة على الكفر وقدمنا تسعة ونسعين على الكفر وأمارة على الإسلام وقدمنا الأمارة على الإسلام لأن إخراج الرجل من الدين والأصل في الإسلام أمر عظيم ليس بإستهل ولا من أجل وكان هذا منزع الخارج الذين أولد دمهم الصحيحين وغيرهم وأنهم كلاب على النار وأنهم يبقلون أهل الإيمان وطرقون أهل الأوثين ويقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن هذا ما نزع ضلال الخارج الرواية التي بعدها يقول فيها الإيمان المسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيا سبن يحب والدمير من السبور أبو زكري دي. إمام أهل من, من السبور لكل احمد ما عبر الجسم في بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن ولما مات ارسلت ملابس من اهل احمد البسها اهل كنهم فكانت كثير اتاخدوا وايضا ملابس اهل بغداد العرب دول ملابس بخلال ملابس أهل فارس معنا فأخذ أمينا أحمد رحمه الله شيئا لناسبه ورد الباكر شوف احنا لو واحد زينا ممكن الملابس دي ناخد واحد ناخد من باية الباكر إنما أحمد فأي رد الباكر وشوف وين خلصان وين باية البقر. الله بستعمل الورع ده, ده أمر عظيم جاءت المرأة إلى الإمام وتسأل ان امراه صالحه واعمل من عمل اكل من عمليات تاخذ من نسيك تاخذ وانا, صائمة وأغزل وأنا فلما تكون مفطره بتحبك النسيه احبك النسيه قويه لما تكون صايمه تكون فاكره رايك في العند فقل ما شوفوا أهل المحلة شوفوا كيف جلاز جابهوا تذكروا الله قالت يا لزم عن ما نسشته على صحيمة مما نسشته على مفطرة حج محمد شوف كيف الغجل هو خليكم معنا بس. معنا يا أخوات قال الإمام إذا كان بينهم الفرق تبين وخرج الإمام أحمد جل الولد يا عبد الله اسمع اتبع المقهى وانظر من أي يدولك وما أظنها إلا أخةً ببشر بن الحاف فهو رمكها دخل البيت بشر بن الحاف فجال من هنا يخرج هؤلاء هذا الصرف يخرج كده لما شدت اصطناعات اليوم أحد من المكان يعملها في السيارة وضعها نشوف لديك ومجدمها بضطها وطرقها زي تاكب لا أحتاجك ورهب للأمام أحمد في المجالات ومنابس يحيط من يحيط التنميم ليست بوريس أخذ منها ماء الناس أنتم عارفين أهل مصر لهم ماء لباس أهل باكستان لهم لباس فما واحد يأخذ من لباس أهل باكستان ويمشي في مصر يكون الثياف شهر الناس يستهجنون أرغبنا فالإمام أحمد رد منها ماء لباس منها شيء الناس ولا بسناف قال أخبرنا هسين وبرضه بن سوش الياحة بن ياحة لازم الإيمان مالك فترة عدى أتقن وط ولما أتقن وط قال مجالس الله انت إيه اللي ما بتروحش إلي يال أريد أن أمتافع بسام بك صح أمام في الموطن. والله أتقن في الموط لسه في حاجة تدري هو العلم يجمع بني لا, لازم لا تحسب لنا العلم العلم ينفع وحده ما لم ينتوج ربه بخلاله هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا فتحتاجه قال أخبرنا أشياء بن بشير عن منصور ومن عن عمر بن إينار عن جبل بن عبد الله وصعبين جليل أبو عبد الله أخذ المغفرين أن معادة نجاح أبو عبد الرحمن كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بشاء الأخير ثم يرجع إلى قومه فيصلي بين تلك الصلاة معناه في هذه برضو أي عقوة من فوائد جواز اهتمام المصلي طريبة بالمتنفل والعكس عرفنا ولا يمنع هذا في احتمالين هذا بيصلي الفريضه والذي وراه يصلي نافله لا باس او الذي يصلي نافله والذي وراه يصلي فريضه لا باس معنى الحديث الرجل الذي جاء فادى صلاه ظهري وقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام. فقال صلى رسول الله عليه من يتجره على هذا هل يصلي بي جماعة فخام ابو بكر الصديق وكان صلى الله النبي عليه الصلاه والسلام يا ابي بكر لنفله ولا غازب فطرته والعكس جث رفع الحديث الذي جاء الى صلى عليكم في رحله ثم مات النبي فوجد الجماعه فل يصلي مع حفيده لولا فله هو الاختلاف هذا لازم على الامام على ما بئس بها لان بعض الناس ربما يستسكي الأمر ويمنع كما يمنع من هذا بعض البطار قال ثم يرجعوا إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة قال حددنا قديبة بن سعيد أبو رجاء البغلان طقفي وأبو الربيع الزهران سليمان بن العود الزهران وأنتم لا تنسوا قصة قديبة بن سعيد قد كان في بداية أمره يعتني بالرأب ولا ينظر في الحديث ولا يعتني بالرأب <تصفيق> يعني أخوان الشيخ بنودامير رحمة الله عنه بصدمة المذاهب يقول أكثر الناس اعتناء بالحديث من أهل المذاهب هم الشافعين وهذا حق لو زيبت استقرائه فألم تجيبه أهل مثال هذا البيه من بيه بشكل هذا في حاجه العصريه ايما كفر وغيرهم المالكي و يلي المالكيه ثم في الاخير مدرسه الكوفه الراي والنظر فيله القياس والارض فكان كتاب ابن سعيد بداية أمري ينظر في رائع ولا اعتني بالحديث وكتابه فرأى رؤية أيها الأخوة الكرام أن مزادة دنية منك سلام قربة مزادة أراضي الناس أن يتناولوها فلا بيسقطتها فتناوله ونظر فيه فرأى ما بين المشق والماغر فمشى إلى المعذرة فعبرها له لأن الذي يبلغ المشرق والمغرب هو الحديث فمن يومها انتجه واعتنى للحديث الرؤية ربما تكون سببا لتغيير مساعر شخصية عظيمة جدا في الأمور نعم وأحيانا كان سبب لمندكسة فالشخص يحضر وينتبه لا يذهب لأي معبر ولا يتعجل فيعبر عنه ولا تقصه إلا على عالم أواد أو محب لأنها إذا عبرت على سبيل خطأ فقر وكل هذا تحت المقادير السابقة قال وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حمام لو عرضته حماد قال من هو وزيك ده الزهراني من اين عرفته الاحسان ايوب ايوب احسنه احسن. سبب ايوب على كل حال حماد بن سلم حماد بن زياد راويا عن ايوب لكن اذا اطلق فهو ابن زياد عرفتم اذا اطلق فهو زياد هو راويا طبع نقل بالمسألة بالعكس حمات عن فاتح إلى أطلقه وابن سلام لأنه صاحب ملازم في وخيفة قال حدثنا أيه عن عمر بن ديمة عن جامل بن عبد الله قال كان معاذم يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي به لأنه أقرأ باغ أمر الأئمة بتخفيض الصلاة في تمام تخفيض الصلاة لكن بدون إخلال بالأركاب لسيما لكم ائنا معكم هذا التبويق أو لما معكم <تصفيق> ما يسيما؟ قال الإمام بمسلم والرحيم والله تعالى مسلم ابن من؟ عند أخيه محمد صاحب دروتين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري القشيري من البخاري ولا البخاري في الميد البخاري وخريج سوري خالد مربطاي لو البخاري ما جمعها مسلم ولا جاء طيب قال لو حدثنا يحيى بن يحيى مره ثانيه اهو لان ما بنقص الاكثر عن التميمي ليس هو وبعدهما القنوس الياحى الياحى هذا الليتي الكورتوبي للألمسي تبشيش ايه اما يكون في الموطة اصعب ايه بأس ها انا خلقت قال اخضر انه شيء انه بشير الشيء صاحب تدليس ايه ها العاط وايضا ان هذا صورته ان يكون حدثني حصيل ومغيرة والتخدير سمعت من حصين ولم اسمع من مغيث حصين ومغيث معنى ذكروا قصه التدليس هذه لانها جدا ومن هو الضعيف عنه انه ذات يوم محفزين متكئين يعني على اي تلفيسه قام منهم في نهايه المجلس قال لهم هذا لست لكم اليوم ما شيئا قالوا لا انت اليوم تمام تحديث اخبار سماع اجدت اليوم مجبتش ولا عن واحد قال لا. كل ما قلت فيه حدثني حصيل ومغيرة فانا سمعت من حصيل ولا باسمع من مغيرة نعم هم بفهموا الان النواو دي ايه مطلق العطف انا حدث لنا حسين ومغيرة حدث لنا هم الاول صاح سمعته اول ما سمعته اسم تجنيس العاضي تعالى ايه هو مشهور بي مريم وسين بن رسي تزوجه ام شعبة وشعبة تزوج ام محمد بن زعب شو بيوت طيبة يتزوج ايه الصباح ومعباد زي واحد تزوج مرض الشابع بعد ممال ما عشان بس ينظر بكتب الشابع هو مش عايز من بس عايز يشوف وين كتب الشابع آهل وين ألو الشابع وين وين مقص الظفار سيد محمى الحواس لو بيب حسن مقصود كمان كتب ازور ما هذا؟ واحد تزوج مرض شابع عشان يطف نعم نعم واحد تزوج مرض عمر الخطار جال عشان انظر ليه العمر كيف ليه العمر البكاء القراءة الخشوع وما إلا ذلك لا هذا عمر هذا همم عالي حيانا همم واحد تزوج وقت من أجل عرض الناس وطف ثاني لا قال اخبارنا وشاهد عن اسماعيل النبي صالح عن قيس النبي حسن النبي مسعود الانصاري عقبه بن عامر البخت قال جاء رجل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا ليس في هذا شك ما العمل من اجل يعني الشخص الغلام ان هو المصوب عذر الطول المملك الذي لا يعتمد ويشق على الشخص مما يطل بنا فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غاضب فيه موعظة قط أشد مما غضب يوم فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليمجز فإن من رائه الكبير والضعيفة ولا الحاجة نعم هذه نحنك النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاءكم رسول من أبوز عزيز عليه معي حريص عليكم بالمؤمنين والأوهر قراء النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يدخل الصلاة يريد إطاء فيسمع مكاء الصبي فيخاف خشية أن تفتن أمه ورحمة بها فرح حدثنا ومطرف ما بشيبه الحمد لله فرقصكو صاحب المصلى فرح حدثنا بشيب متعافلنا بشيب بسر وهو قيام ابو جراح بن مرياح ابو اس ابو سفيان كان من عباد الكوفة وجهادها قيل له ما لك بدين وانت عبد الكوفة قال لي فرحم فضيته بالله يا ربا بالإسلام فعلا بما يزيد في بدان شخص بخلاف الكآب عرفنا يا خوان هذه أمور كبية في الغرب أغلبية قال لفرح بالإسلام عنه كان صوام قوام ناسك عابد قال حقر وحدث نفل نميل قال حدث لأبن ها طلع حدثنا ابن ابي عمر ما ابن ابو ابي عمر رحمه الله محمد بن ابي عمر العدني الذي منكه طلع حدثنا سفيان لا شك ولا ريب وسفيان بن عياد ابو محمد كلهم انا عايز اكملكم بس ابن ما انسخ اذا كلهم تعلم ما شيء كل ما هو دون الحال داخل في كلين فاهم واحد وشين واقع حدثنا وعبد الله بن نمير رحمه الله ابو وشويه اربعه اربعه كلهم على البلد هنسمع ايه علي لا مش هبقى عليه لم يخالف رحمسه قال في هذا الاسناد من حديث وشاء قال وحدثنا القتابة بن سعيد قال حدثنا المغير وابن عبد الرحمن حزان عن أبي الزناك عبد الله بن ذكوان إمام معالم المدينة عن الأعرض <تصفيق> عبد الرحمن بن هرمس عن ابي وريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فلن يفهم في نبيل الصغير والكبيرة والضعيفة والمريضة فإذا صلى وحده فليصلي كيب الشهد وهذا يا من فقه الإمام هو الحكيم فعلا يراعي أحوال ما نراعه زمنا وحيا قال عدهنا في الواقع وانت عارفين قصة أجمع النبي النبي وميد معنا يقال لما قال يا رسول ازعى لإمامكم قال. قال أنت إمامه واقتدي بأبعافه واقتدي بأبعافه كان حسن الصوت يعني يا اخوان اسماء اصحابي جليل وليس ابن النبي عثمان عثمان خليفه رسوله قال حدثنا المرافع قال حدثنا عبد الله عبد الرزق. ابو بكر الرضا الصنعاني ابن من هه ابن نافع الحمياني على وكان في تشيع يسير لمن أخذه شيخ شيخ عمره لا لا لا ما يكون سليمان القاضي بس سليمان القاضي هو طيب قال حدثنا يا ولم يعلم يا اخوان في الإسلام بعد هجره الناس الى النبي عليه, عليه كما ارتحل الناس إلى عبد المصر رحمه الله تعالى فلحدثنا مع ابن راشب العرق نزيد يمن بصري مكث زمن في اليمن فأراد أن في البصرة فقال الرجل قيدوه بمعنى زوجوه فزوجوه فبطي اليمن فانتفع به أهل اليمن عن أماه ابن مناد أخوهما من والذي هو مودل والذي الصحيح هو الصحيح قال هذا والايمان مسلم اكثر من هذا الصحيح اكثره في الصحيح بخلاف الامام البخاري لم يكفر من الصحف قال هذا ما حدثنا ابو هريره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاب لكم للناس فليصطحبوا الصلاه فإنا في الكبير وفيهم الضعيف ولذا قام يضل نشر نشر. احد القيود صلاته و ما شاء الله قال حدثنا الحرملي يحيى مش بس يجيب المصري طلع قرنا ابو عبد الله الجوهر ابو محمد الحقي المصري قال اخبرني يونس النازيلي عن ابن الشهابي اخبرني يا مسلم عن عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه صلى عليكم الناس فليخف فين بالناس الضعيفه وده الحاجة قال وحددنا عبد الملك الليل. الليل شعيد بن الليل مظلتم الليل هو ولد شعيد هو ولد شعيد عبد الملك بولد. قال حددني أبي قال حددني الليل ابن سعب قال حددني يولس ابن شهاب قال حددني أعوبك ابن عبد الرحمن إنه سمع مغلائغة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثه قال بدا نستطيع الكريم وأنتم تلاحظون دقة الإمام المسلم وفرق لينا الحرف والحرف وابتنم وابتنم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن عثمان حدثنا موسى بن طرحة قال حدثني بن عبد العاص الثقب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيء يا لا لاوني الوسوسه قم الى ذلك قال انه ترك فاجلسني بين الليل وضع كتبك في الصدر وهذه من معجزات النبي عليه الصلاه بين هذين ثم قال تحول فوضع في ظهره بينك البسريه لا اله الا الله البشير النذير عليه الصلاه والسلام نبيه رحمة، نبيه الهدى نبيه الشفاء والنور عليه الصلاة والسلام ثم قال قم قوما قمم بعدما كفر لن يقع عليك واسكاسا ولا رأيك ولا عانك ولا صعوبة تزيد بنفسك لا وهذه من دلال نبوة النبي عليه الصلاة والسلام تؤذن؟ لا جميل. أين مؤذين رسمي ما يلا أذني اليوم حلت لك حلت لك أي الله أكبر الله الله اكبر, الله اكبر. اشهد ان لا اله الا اللہ محمد رسول الله نشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة سر قال عليه الصلاة والسلام أم قومك يعني أنت إمامه فمن أنبق رحاً فين يخاف فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم غريضة وإن فيهم البعيد وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلع أحدهم وحده فليصلي كيف تشاهد ليطلق إذا كانوا أحدهم مدام يحتمل ولا شق على نفسه الممكن ممكن يغالي الشخص حتى إذا كان واحدا هذا مذنون الولوج الذي يغضي إلى الملال والسلام وقارك الإعبادة مذنون فقد ذكروا امرأتنا عند النبي عليه السلام يقال لها الحولاء من فتوئين ذكروا صلاتها وقيمها عبادتها وقال عليه الصلاة والسلام ما؟ اكلفوا من العبادة المات التي الله لا يمن حتى تلك من الهروب ذكروا زينك للنبي عليه الصلاة لا تطيلوا فيها فاتخذت لكي يطيلها إذا هي نعسة فقال الله عليه وسلم يصلي أحدكم من الشاطان دعا فينا نعسة ليقل لا يعلّ الرجل إذا قام يصلي وإن عايز ودعيه يسب ربه يسب نفسه تختل الكلمات وعبارات فديننا هذا دين سدين لا إفراط ولا طريق لا غلو ولا جدا لا تهضر ولا تدخل وصل والسنة الجماعة جميعا نور بين غرمت وحق بين برد الله وهدى بين بضالك وسنة بين بلع كثيرة فنحمد الله سبحانه وتعالى قال حدث محمد بن المثن من هو؟ العلزي, العلزي, العلزي الموقف بالزن وكانت في زمان فدع الله عز وجل فبرئ وهذا كرام وابن بشار اثنان ابن ضار محمد بن بشار محمد بن بشار كانا كفرسي رهان ولد في البصر ومات في البصر ولد في عام الواحد ومات في عام وكان بينهما شيء يكون بين اختران فلما مات احدهما جاء رجل واخبر الاخر قال مات صاحبك خلق خلق لك زوج فحدث ما منافس قال ان تبشر لله عليه 30 حجه ان ان تحدث بعده بحديثك شوفوا بقى التربيه المانيه حفظ النفس ملك ذهب تبشر بالزواج لك موت العلى ثم في الإسلام لا تسد ما بقي إله المهار تبشرني بموته وظن أنه سيقف ويشمك تبشرني بموته لله علي ثلاثون حج ناذا إن أنا حذفت بعده بحديثه فما حدث بعده بحديثه ومات بعده تسعين يوم فباشر ما تولد بعمله كان إيه؟, ايه تذكرون قصة الشابع لما جاء بلاد مصر فقام اشم عبد العزيز يدعى الامام الشابعي بالهلاك بالنور وكان عبد الحكم يودي الامام الشابعي ومالك فكان يقولهم الخبر كان شابعي يتمثل بيانك تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك السبيل الدسم فيها باوحاجه فَكُلِّ الذي يَبْطَى خِلَافَ الَّذِي مُضَى تَهِيَأْ لَأُخْرَى فَكَأَنْ قَتْلِ يعني يسأتك النور معنا إخوان؟ خلال الله مستعد قال حددنا محمد المثل وابن بشار بن قال حددنا محمد بن زعب رضيبه شعبه إذا اختلف الناس في حبيث شعبه فالفيصل بينهم كتابه محمد بن زعف الظلم حدثنا شعبة ابن الحجان من الولد العادة كأموستان العمر بن مرغ الجملك المرغ رمي بالإرجاء قال سمعت سعيد بن المسيد قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عند إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمنت قوما فأخف فديهم الصلاة لا لا. آخر معاهد هكذا المربي يتفقد أتباعه وأصحابه بالوصائف والتوجيهات دائمة ينبههم أنت يكلان والله صلاة قطويل أنت يكلان والله كذا لمصلحة الأمة للدعوة لما فيه نفع العباد والإعلان هذا الديد من النبي والآخر معاهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمامك قوما فأخذك بيه الصلاة يرغبون يرغبون ما كان أيوب نبي تأميمة في التراويح يصلي في مكعة ثلاثين أيه بالناز يصلي في ثلاثين أيه في كل رجل كما يمسكهم بإخباط ومجزء في كل رجل ماذا؟ خليهم بقى يتحملنا احنا في رمضان هنالطول السنة نايمين فليننا في رمضان التامة ونصبق طيب مين لا يتحملنا واحد اثنين ثلاثة والبقية والفرع الدرش ها؟ لا مش مين الفوت شوف ايما تحرام؟ لما بيصلي التغريح خفف عن الناس انه وراه من جميع الحائل عالم العربي والعزمي والابيض والاسود والاسفر والاقبى والكبير والصغير والمرأة كل ذكروا ليه ذات مرة ان الشيخ الإمام السبيس في صلاة الوهر سهى عن التصور الأوسط التصور بقى اللي مش بقى اللي مش يشوفه هو وقام على طور طب ايه تشوفها تعمل يعني احنا لو يصلي إمام من تلك التصور الأوسط ففوق الناس بيصلوا أو في الطبق اللي بعضه أو هنا ورام الشافيين وإذا قام هيتطربوا الناس في ناس هيتعدوه لتسهد أوسط ناس هيتبولي لشاهد الإمام هيتبولي صح؟ والأثر هيتجر للشاهد أوسط والإمام بيقرأ الفاتحة ولم بيقرأ التسهد معاً يدركوا الإمام إلا حسين الله لمن ربنا على كيف هذا صحيح هو امتبع فكبر خلاص عفتتنا معاك شاير جعل يترس فقال الحمد لله رب العالمين رفع بها صوت الناس بهم واذا ان الرجال سهل من فق من فق الإيمان فق الإيمان معين صلاة سريع الظهر معنا صلاة سريع او صلاة جهرية المهمة يحصل اختلافات كفيرة المهم الجهر معينه مش مشروع الجهر وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه السلام الضم كان يسمعنا الآية أحياناً في الصلاة السبقية فلا يضم أخذ منها لا أصلا. وفهم الناس وعرف الناس والناس جام إذن أنقذ صلاة صلاة الناس الآلاء الملايين عرفنا يقول فنخص من هذا كل أن الإمام يكون فقياً حكيم عارفاً يوقع حوال الناس دعو الله دعو الله هذا دعوه عندي رسال الله العفو, العفو العفوية المرز الكاد ده اول الثل عنده السكر والثلت على الاروماتيزم مش عارف ايه والرابع الجاي عبر السبيل وهوش اله الحي ها اذا الانسان بيجوم يبوز طيارة ها يخاف في شوفوا اخر معاهدة اليه رسول عليه الصلاة والسلام اذا امامت قوما فاخفة بانصلاة قالوا حتى انا خلب من الانسان ايه صاحب الانقرار ها خلب من باب الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد اسمعي زهراني امام من عمه السني والحديث كان يقول مثل معطى هؤلاء مثل ايه رجل قال في بيتنا نخله فقيل له النخله دي مهاجره قال مهاجره لا ساق ولا ساق طب في جديد طب لها ثمار طب لها ثمر وعندكم نخله يقولون كبير قالوا انا نعبد الله طيب صفاته قالوا ما, ما, ما بيستمعه ما بيستمعه ما بيستمعه ولا ينزل الى السمع الدنيا ولا يضحك ولا يرضى ولا ولا ولا ملع الدنيا نفيا إذن ما بيعبدوا عدما هؤلاء أو مثل هذا اللي قال عندنا نخلق مع الدنيا عرفنا أبو إسماعيل ايه في إي ذات مرة ومشى باب شعبة وقال له يا أبا أسطان يكفي كلامك في أباني أشكفي أبلاث الدنيا فضحت العزر الأمين مش ماذا خلاص يا الخلاص أبي فخرجوا في جنازة شعبة وحمد بنزل من ضمن المشيئات بالزنة فلما خلص الجنازة قام شعبة بعلوه يا أبا أبا إسماعيل ما بيني وبينك ما بيني وبين انا في منه في حبل اللي انت عارفه <تصفيق> انا مين وكده اسماعيل ظالم كمان موقف النشاط وصف شوق والعادي في ولائه الى اليه جهاض مع قال اا برد لو فيكم عن عبد العزيز بن سلام عن انس ابو حمزه الصحابي الجليل خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه كان يؤجز بالصلاه ويتم يعني طاره بالصلاه ويوجز يخفف ولا ينقص الاركان بس يمل الى الاحد والوقوف والسجود قال حدثنا يحيى بن يحيى ميمن لاشغور <يسابولي> قال ابو قتيبة بن سعيد قال يحيى اخبارا فسوف وقالت قتيبه حدذف وفر حدذف ابو عوان والوضاح الله عن قتاده عن السلوسي ابو طاط ولد اكلم ما معنى اكلم عمل عمل ولد عمل يشرب الدعام الظهير فان العام طريق عليه وخلق بين الأكمى والأعمى أيضا أنهم قالوا الأكمى لا يرى منا مات بينهم الأعمى يرى والأكمى أيضا بإخوان عيونه يعني بيضاء تمام يعني ليس فيها نين أسود ما إلا ده قال لا كان يقول بالقلق يعرفون وكان يصح به ومع ذلك كان الإمام ذلك يقول الله تجزم. سمح الله يعني من أوعية الحب والعلم قتال لازم سعيد بن سيد ثمانية أيام فقال لو سعيد بن سيد أخبرني بما سبات من أول مجلس فأتى بيك أنه سمعه الآن فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني أخذت كل ما من حديث إذا يقول عن أنس وإحنا قلنا ثلاثة أثبت الناس في أنس قتل والزهري والزهري وثالث في الغنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخر في الناس صلاة فيه تماما لا ينقص قال وحدثنا يحيى بن يهدي تميبنا السبودة ويحيى بن أيوه دار صفول لكم دين ماشي اما الغافقه واما المقابله وعندك رجا صا تقري وقديمه من ساعه امام تقريبا وقديمه من ساعه قال يحيى بن يحيى اخبرنا قال خبر حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر الانصاري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه صلى الله عليه وراء من تق أخفت صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدها لا يهرب يهرب أمين ليس أبوك قال أكبر الجعب لسليمان أنا أريد أن أقول لكم جعب لسليمان هذا هو الشيخ عبد الرزاق الذي أخذ منه عبد الرزاق التشيخ عن ثابت البناني خبت ابن من ابن أسلم محمد البناني إلا من العباد الزهات وكان أنس يقول إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا من مفاتيح الخير قال عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبيع مع مع أم وهو في الصلاة فيقرأ بالصورة الخفيفة أو بالصورة التصير قالوا حدثنا محمد بن منهان الضريع قالوا حدثنا زيب بن زريع قالوا حدثنا سعيد بن أبي عروبة. كان سعيد يقول صار حديث قتادة في لسانه ليجا أو كان يقول احفظوا حديث قتادة كما يحفظ أحدكم الفاتحة انظروا انظروا هذا المحمول ثم النغبة هذه استغنى عنها جزاك الله خير اعملوا اي رنة اخر اما الموسيقى والنغبة هذه ممنوع محرم قال عن قتات المجعام السجسر عنانس مالك قال قال الله صلى الله عليه وسلم إني لأكل الصلاة أريد أطلبها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي معنى عند تأسئل أيها لفتاك من العصر هنا سؤال يقوم حد فاصل بين الشابين الحبيب الشاذ وزياده التثبت فتعلموا ما معنى هذا الاصطلح في في كتاب الباعث الحقيقي في مخالفه يقول الاصطلح الجواب ما لكم تضيفون ان الزياده تحضر لنا الثقه اذا رواها من هو أكثر عددا من من رواها نقص أو أولى وصفا وثقة وإدخال من من رواها نقص هذه الصورة الأول طبنا الزياد الصورة الثانية إذا روي الحديث على الوجهين المبصن والزيادة والذي روا الزيادة والذي روا نقصة هم في حد واحد في الفقه والإتقال أو في العدل متساويهم تساويهم في العدل او في الوصف وهنا نقول روية الحديث عن وجهي ونعمل بهذه الزيادة التي تتحرك إذن الآن فرأى الشاد ما رواه المطبول مخالفاً من هو أو لديه منه وأما زيادة الزيادة وطارة تكون مقبولاً معلولاً بها وطارة أن تكون مرضوداً حسب القرائم وليس في هذا الباب حد كحد السيد إنما المسألة تدور مع القرائم كما ذكر هذا الإمام ابن رجل الحنبلي انظروا هذه محميل برقبات وكذلك الإمام العلائي رحمه الله تعالى وجماعة أخرى وصبق معنا بهم كلام كمثلاً يقول كل هنا المعجون والخبشه لا نصيب لا نفس اجر السواك سبق عليها ما انا كلام معاكم ما تلهي من الوسخ وبقدر ما تطهر ان تمعجون وموافق بقدر هذا النصيب والقدر للسواك الاصل السواك بعود التسوق بعود وأضارها الأرض معناه وإن كان الجوز من غيره من الأعواد الأعواد السجر لكن ينظر المر بعض أنواع السجر سام ضار أو يجرح اللفاع. لكن أمر الخلص على العدون كما قلت لكم لك ما تصيد من الطهارة والطنارة وفي قابل لما تقلع الوسط والصدر كما ذكر هذا صاحب المغني مضى معه يقول ما يشبه تأثير الحديث الضعيف في فضاء الأعمال أصلا المدى الراجع أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلع قائم لا في فضاء الأعمال ترهيب والترهيب ولا في الأحكام لأن كل هذا لا تؤمن إلا على حديث صحيح ونفق إلا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الصحيح لأنك لو قلت أنا سأعمل بيعمل فضائي الأعمال العمل فضائي الأعمال هذه ماذا؟ لا تبرد إما عن كون الشيء مستحبا أو مطرها طيب المستحب أو من الأحكام التكلفية الخامسة المعروفة ولا يتبت حكم إلا بدني الإنسان وها أيها لفة الكرام عملنا بكل الصحيح حتى نبحث عن الضعيف يا الشيخ اعمل بالحديث الصحيح الوالد في فضايا العمال أول حاجة وبعدين بعض الامر التنخص في تحديث الناس وعظيم الحديث الذي فيه ضعف ويعلم هذا والناس يعتقدون أن كل ما قيل بالمحرار فهو صرف يعني انت داوت بقول رؤيا وعن وما الى ذلك الناس ما عندهمش حلكم المسائل ما كل الا امرك طلبت اني اعرفه افرقه ويعرفه يعني ايش الكلمات هذه التي فيها الجزم والتنغيب وما الى ذلك ايه المشكله لكن الناس احيانا انت تحدثهم بحكايه حكايه يخرج كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دي مشكله فانت الان اول حاجه ابعد عن موضوع الحديث البعيد ونحن قدمنا قبل هذا الكلام ابن العرض عبد يباكد بالعرض المالي فلا نجمزي في باب إغلاق هذا الأرض الاستجلال بالأحديث المعيفة في فضائل الأعمال ولا شك أن النووي ذكر شروطاً وذكرها بعدها الحمر بن حجر في كتابه كبين العزب في فضائل سارفجد وما يرزل لكن أيضاً لا يسلم نوم هذه الشروط يقول اني ادوست التذيب ولحيتي باخذ قليل من اتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام ودع لحيتي طبعا بتخيره كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام اما ان تتلمس تقصيرها تقصها فلا تقصر دع قول يعني بعض الناس يسمع مثلا يقول لك الشيخ الأبال والله يرخص أننا إذا زادت على طبعنا نعمل نفسك يسابنا فينا و الشيخ الأبال رحمة الله هذا اجتهاد اجتهاد على بعض أهار عن بعض الصحابة معناه يخلق لكن كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفتا تملأ من عرام وكانوا عندقام وراءه يعرفوا له قرائتهم اضطراب في حياته على الصلاه فانت اول شيء الحمد لله ان الحاله للمصريين دي, دي في باكستان و الهند مثلا واحد بيجي بقى دي وصلت من ترن يعني حصل لها حل اللي وصل لي الحل للمساله دي, دي كل شيء له حل الوقت ها وكان بينتها لما بينام في الكيس ويحطها في الكيس ده موجودة رجعوا كتاب المرؤى وخواريما الشيخ السلمان كتابه جميل جدا معايا هون فده الوضع ده المؤمنح احنا ان شاء الله عنواضف على السنة اذاك الله خير طيب يقول ان هل تسرح لنا شيئاً في الأزرمية ان شاء الله لأسبوع لكم <تصفيق> بس الليلة يفعل كم بدر... حصة ما درسناه ان شاء الله طيب مننا طرج الله فيه سؤال ثاني إن شاء الله أزاكم بخير يقول هل هناك فرق بين ابن العربي الذي ذكرته هو الملك عمي والاخر ابن العربي صاحب العقيد فاسم ماذا همي ابن العربي للألف واللغم المعذفة هذه هو الملك وابن عربي الممكن هو ذكر صاحب إيه الفصوص الفصوص الحكم وما الى ذلك الحلول معني يا فرق هل هناك فرق بين هلول الاتحاد يبنى ما نختم بجمسنا الحلول, الحلول هو الو... الانتحاد الحلول اعتقاد في الهنائية نعم؟ الانتحاد اعتقاد وحده العبد ورده ورده ورده واحد عين واحد عين واحد عين الاكل وعين المأكل معانا مع عين الشارع وعين المشروع والام والاخت وكله عين واحد يعانى اكثر من, من كفرة العودة على يا problem ما عملش هو القرآن بيقول انا على فضل الله هو رب الاخار المطلوب انما العقل صاحب واحد اي واحد اي واحد انما بالاتحاد الثلاثه في سن حمد في لايت لكن هذا حل في هذا معنا مثل ما يحل الحاليه الشال معنا ومن أسهل طيب عرفنا أهل المسلم؟ طيب ابن تأمير الله ما تترك لابن عربي الشديدة ولا وريدة طيب هو ذلك الراجع كفر ابن عربي هذا اللي هو صاحب والد التبريد لأن هناك من يقول له يقول يأمه إلى ذلك لا يملت في ذلك يقول ثلاثة النظر الوالدين والتعب والمصر هذا حديث لا صح لا صح انت تحسي بالوالدين صح واجب عليك تبيني الوالدين صح الكهوة بتعظمها معنى تستلم منها الحجر الأسر تستلم الركن اليمنى نعم بتطب بها لله فإلا الحجر لا ينفع على الضر و تستمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف فعله تزالي المصحف تتعبد للنبي بالقرارة والمراجعة والنظر معنى خلق لا شك أما الحديث بهذا يمسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضافي لا ويقول من شدة الإغاث والتعب من العلم ينام بدون أن الليل إملا من قدر الأيصر من القرآن هي بسير فهن يبدو طويل بالنيهة إذا كنت من أصحاب العالم يعني قيام قصد كبير من الليل وعززت ببعض الليل بصير مرض أو إغاث أو تعب وانا فالشرطه وقمت بشيء يسير انت مذور حسبي الله عليك ان شاء الله اكتفي والله فاضل عليكم